اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المهضوب عليهم ولم ضالين آمين وإذ ابتلاء إبراهيم ربّه بكلماتٍ فأتمهن قال إن جاعن كر الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وَرُزِقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَرِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويعلمهم والكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإن